الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولولدي والحاضرين والمستمعين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية وقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله, وقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وردوا عنه وقوله سبحانه وتعالى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 طب هنا هنا المصنف رحمه الله تعالى على ابداعاته وانا اراد أن يبين لك ايضا الخلاف بين بين اهل السنه والجماعه اعتقاد اهل السنه والجماعه اعتقاد اهل البدع والضلاله والكلام في محك الخلاف بين من زعم أنه من متكلمي اهل السنه والجماعه الاشاعره الذين يخالفون اهل السنه في جميع أركان الإيمان في جميع أركان الاعتقاد الذين يقولون لا الخلاف طفيف والغ... وهذا دلال على الجهالات التي الناس فيها لا يعرفون عمق الفرق بين بين اعتقاد اهل السنة والجماعة واعتقاد الأشاعرة فهنا ايضا اراد المصنف ان يبين ان هناك علامات فارقة بين اهل السنة وبين, وبين اهل بدعة لان هو يقاب بان صفات الافعال من الاحتكاكات المبينة والعلامات الفارقة بين اهل السنة وبين, وبين غيرهم فاراد ان يقول بان اهل السنة والجماعة يزبتون لله جل في الرئ пред OUR من أهل السن والجماعة يثبتون لله ذلك في أولئها الأفعال الأختيارية وهؤلاء لا يثبتونها وشوف الفرق بينهما أما, أما أهل السن والجماعة فيقولون الأفعال الاختيارية أن يثبتها لله لماذا؟ قالوا لأمور الأمر الأول لأن الكتاب قد أثبتها فقد أثبتها الله لنفسي فنثبتها له وقد أثبتها له رسول السنة أثبتت وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثبتها فإننا نثبتها لله كما أثبتها رسوله له والامه أصحاب رسول لا اجمعوا على اثبات هذه الافعال الاختياريه لله تعالى والنظر بانها من الكمالات لأن لأن من يثبت له الافعال هذا كمال والذي يثبت له الافعال لا يكون كمالا اما هؤلاء فقد حرفوا الكتابه والسنه وايضا ردوا على الصحابه اتفاقات اتفاقات الصحابه واجماعات الصحابه ثم من ناحيه النظر قالوا اننا لو قلنا باثبات الافعال الاختياريه لا شبهنا الخالق بخالق ومن شبه الخلق بخلق فقد كفر هذا كبرت كلمة تخرج من من أفوهيم من يقول بقولكم من الذي يعتقد اعتقادكم من الذي يقول بهذا القول لما, لما اخترعتم شيئا ابتدأتموه أنتم ثم فرقتم منه فرارا أنتم تقولون بأننا لو أثبتنا لله الأفعال اختريها فهو تشبيه يعني إن قلنا بأن الله يضحك إذا لابد من أسنان وشفى ولسان وهذا غباء مستحكم وهذا جهن مركب وهذا عدم علم وهذا افتراء وافتيات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 لما؟, لما التأويل والتحريف الله يضحك فهو يضحك الله ينزل فهو ينزل الله يرضى فهو يرضى الله يحب فهو يحب الله يغضى فهو يغضى الله يكره فهو يكره لذلك أتى, أتى سطرا كاملا صفا كاملا متتاليا على إثبات الصفات الاختيارية لله دل, دل في أولاه وهذه كمال بعد كمال و... و... وكما قلنا كل الصفات الاختيارية اللي هي صفات الأفعال السابقة لله جل وعلا وجب عليك كأهل السن والجماعة اعتقاد أنها قديمة النوع حادثة الأفراط لأن الناس تبينوا في هذا الباب أيضاً الصفات الاختيارية طبعا الجهمية هؤلاء أضل قوم هؤلاء الذين ينفون الأسماء والصفات والمعتزلة ينفون هذه الصفات ويجعلونها مخلوقة وأما ال ال ال الكراميه وهم ايضا من اهل البدع والضلاله اثبتوها لله يليق بجلاله وكمال الله لكن اثبتوها بعد ما لم تكن ثابته والمعنى انهم احدثوا كمالا لله وهذا ظلم بين وكفر مبين المعنى انه بعد ما ثبت له الكمال قبلها كان ايش المعنى انياته كمال وهذا هذا كف مستقل ولذلك يقولون يتكلم بعد يكن بعد ما لم يكن, يكن متكلما ضحكاً ولم يكن ضحكاً كل ذلك لا يدوث بحرم الأحوال كل ذلك لا يدوث مع, مع, مع الاذبات بما يليق بالإب percent الآبان لا وكمال لا يدوث هذا لأنه فيه كما قلنا اذبات النقص للغة القالة الله علوان كبيرها وأما هؤلاء كما قلنا لما سقطوا في التشبيه فروا إلى التنزيه زعموا لما سقطوا في التشبيه فروا إلى التنزيه زعموا في هذا الباب اذا ضبط هذا الباب عند اهل السنه يا جماعه انهم يثبتون الصفات الاختياريه لله جل في علاه واثباتها بلا تشبيه ولا ولا تمثيل وعند اثباتها يقولون قديمه النوع حادثه الاحاد قديمه النوع حادثه ودائما انا اضرب مثلا بما قاله صاحب شرح الطحاويه بانك إن مررت على رجل سلمت عليه فلم يرد سلمت عليه فلم يرد والثالثه سلمت عليه, عليه فلم يرد بعدها بايام تكلمت معه رد عليك وتكلمت لا يصح لك أن تقول كنخرص وبعد ذلك الأحدث المعجزة فتكلم لا كان ساكتا وما أراد أن يتكلم إلا بما شاء ما شاء إلا إذا شاء أن يتكلم هكذا يبقى إذن أنها تتعلق بالمشياء كمال فوق كمال كمال فوق فوق كمال لذلك أتى المصنف هنا ليبين لك العلامة الفريقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة وقال هذه الجادة هذا الاعتقاد الذي تنجو به هذا الاعتقاد الذي يصح فيه اعتقادك في, اللا في ربك التي لا في علاء وأنت عندما تأحشر أمام ربك التي لا في علاء ويسألك عن اعتقادك تكون قد وقفت على ما أراد الله على أن تكون عنده وقفاً فذكر الرضا أول هذه صفات الإختيارية ذكر الرضا قال قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضو عن رضي الله عنهم إذن جعل الفعل المضافع لله ج agل في الرضا من الله ج الله spit من صفات الإختيارية هذه من صفات الأفعال من الصفات الإختيارية فرضى الله installations تشاتل الله بالكتاب وبالسنة وبإجماعها للسنة أما بالكتاب فهذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الآية وآيات كثيره جدا جاءت بنفس بنفس المنوال لقد رضي الله عن المؤمنين ايدي بيعونك تحت تحت الشجره وايضا قد قال وفي السنه ثبت ايضا قد قال ان رسول الله لا يرضى عنكم يرضى لكم ثلاثه كما قال كانها لكم ثلاث وايضا قد قال ان رسول الله لا يرضى العبد إذا اكل اكله أن احمدها عليها أو يحب في ذلك رضا وايضا المحبه أول معنى فقد وردت أدلة على إثبات رضا الله جل وعلا والصحابة يسمعون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يعترض احد وده كان دليل يقولون في الصحابه رضي الله عنهم وارضا خبرا تقولوا ده من الله يرضى عن هؤلاء فاذا الرضا صفة من صفات الله جل وعلا الاختياريه وهي تتعلق بالاسباب في تعلق بالمشيئه فان الله لا يرضى الله لا يرضى, لا يرضى شيء قال قال الله تعالى ان الله غني عنكم قال ان تشكروا انت الكفر وان تشكروا ولا يرضى لعبادي الكفر ولا يرضى لعبادي الكفر او ماذا عن الكفر قال وان تشكروا يرضه لكم وان تشكروا لكم فإذن الرضا الله تعالى يرضى, يرضى عن العبد المؤمن فاسباب الرضا والاسباب الجالبه لرضوان الله جل في علا فعل الطاعات ونهي عن المحرمات واقامه الصلوات والصالحات بعد الصالحات ادي تسجب رضوان الله جل في علا هذه تستجلب رضى الله جل, جل في عليه بإذن الرضى من صفات الله جل في ذله تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة وإن الله لا يرضى عن الجميع لذلك هي من صفات الأفعال فإن الله يرضى عن المؤمنين فإن الله يرضى عن المحسنين فإن الله يرضى عن التوابين المتطهرين فالله يعني يرضى على هؤلاء وكما قلنا أسباب الرضا إقامة الطاعات عليكم أسباب الرضا إقامة الطاعات لرب الأرض والسماوات واما اهل البدعه والضلال فانقسموا في رضوان الله الافعال انقسموا إلى ثلاثه طوائف الطائفه الأولى قالوا لا رضا ونفوا الصفه الذين ينفون على الاسماء والصفات وهؤلاء من اضل خلق الله والمعتزله معهم من افراخهم وأما الفرقه الضله الأخرى هي التي قالت الرضا ليس برضا حقيقي الرضا هنا بمعنى اراده الثواب بالله عليكم أريد ان افهم انتم اعلم ام الله أي أنتم أعلم رسول الله أما أنتم أعلم أم, رسول الله؟, أنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة هم ينيها هم, هم. الائجابة أي أنتم أعلم أم لا الله أعلم رسول الله أعلم 不是 tych أنتم 195 ومع ذلك يقولون بقولكم من أين ق mornings هذا القول هذا من بدء القول قالوا روضها وإرادة الثواب طبوين Miller جعلتم كل ص Fazji wurde وإن did anybody فالحق إن اقلا جعلوا كل صفات الإختارية صفات ذاتية قالوا إرادة السواب قلنا وريمها أنتم فسرتم الآن الصفة بالأزمها ونحن نزمة الصفة أسعد منكم نحن بالدليل نزمة الصفة الله يرضى نعم يرضى ولذلك ما نراه خد راضي عن أبي جهل ولا راضي عن أبي لهب لكنه راضي عن أبي بكر وراضي عن عمر وعن عثمان وعن علي يبقى هذا الدلالة وضحة جدا أنها تتعليق بالأسباب والمشيئة راضي عن أناس, على أناس وغضب على أناس ف... ف... فإنها من أفعال الاختيارية ف... فإذا نقول بأن الرضا من صفة صفات الله يجعل فعلها وتأويلها تحريفها لأن الله لم يقول ذلك نحن أسعد منكم بالدليل نقول نزبط الرضا لله ونزبط لازم, لازم الصفة إذا قلنا بأن الله راضي عن المؤمنين رضا الله عن المؤمنين ماذا يفعل يجعلهم في نعيم أبدي ثرمدي والدلال على ذلك بأن الله يجعل فعلها بعد دخولها للجنة يا أهل الجنة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 فإذا نحن نقول رضا الله إلى الفعلها رضا الله إلى الفعلها له ثمرة وثمرة ذلك هو إرادة السواب للعبد لأنه لو راضي عن محمد راضي عن زيد عن عبيد عن عمير أنجاه أرقاه اسماء أدخله الجنة في جنات النهر في مقال صدق عند أمريك مقتدر إذن هذا هو أصل الرضا في صفة الله إلى الفعلها فيصفة من, من صفات الأفعال يتصف الله بها وقد ثبتت له بالكتاب والسنة وإجماعها للسنة التعبد لله دل في علاء بهذه الصفة العظيمة صفة الرضا التعبد لها بمراتب اهم هذه المراتب هو حصن الاعتقاد باذبات الصفة لله حصن الاعتقاد باذبات الصفة لله فان اردت ان تكون عابدا حقا لربك دل في علاء لا بد ان تثبت هذه الصفة لربك اذا اذبات الصفة لله دل في علاء حسن الاعتقاد بإذبات هذه الصفة صفة رضا لله دل فعله وأنها من صفات الأفعال هذا أعظم التعبد لأنك عابد لله دل فعله لا تحيد عن أوامر الله عن اخبار الله دل فعله فأنت بالنسبة لأخبار الله مصدق وانت بالنسبة لأوامر الله مؤتمر وأنت بالنسبة لأحكام الله دل فعله راض فإذا أنت الآن حسن التعبد بحسن الاعتقاد بإثبات هذه الصفة للهجل فعلا الثاني أن تستجلب رضوان الله عليك لا بد أن تأخذ بأسباب الرضا بالأسباب التي تصل بك إلى رضوان الله جل فعلا بإقامة الودبات والطاعات والصريحات والانتهاء عن المحرمات والابتعاد عن المكرهات كل ذلك من الأسباب الجالبة لرضوان الله جل فعلا أرأيتك أهذا قال عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن نظرت إلى الصحابة الكرام فما ترهم إلا أنهم أوقفوا أنفسهم لله نصرة لدين الله جل في علاء صاحبوا رسول الله جل في علاء على الصدق والتصديق والأمان والإخلاص قاتلوا من أجل كلمة الله من إعلاء كلمة الله جل في علاء وأخلصوا في نفقتهم لربهم جل, جل في علاء لذلك وصفهم بهذا الرصف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 ويكون المعنى رضي الله عنهم ورضو عنه كيف يكون الرضا عن الله الرضا عن الله هو أن تطضي بالله ربا أن ترضى بالله ربا أن ترضى بالله وترضى عن الله ترضى بالله وترضى الرضا عن الله لان Nós فعله له شق أول رضا بالله أوله. ثم ذلك الرضا عن الله أما الرضا بالله لان فعله أن ترضى بالله ربا سبحانه لان فعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضاقة عمل إيمان من بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً أن ترضى بالله ربا أن ترضى بقضى الله وقضائه سبحانه وجل في حتى ولو خالف ما تريد وتشتهي فما عليك إلا أن ترضى بقضاء الله إن الله إذا حب قوماً ابتلاهم فإرهماً رضيه فله الرضا ومن سقطف عليه السخط لذلك لما جاءت المرأة السوداء للنبي صلى الله عليه وسلم قال تدعو لي فإني أسرع وأتكشف قال لو شئتي صبرت ودعوت لك مرة جنة فقالت أرضى او أصبر لكن الخبيثي أتكشفني فأدعو الله لي أن لا أتكشف انظر فهي ترضى بالله جل في علاء فالرضى بالله والرضى عن قضاء الله الجل غير في علاء الردى بالله رب الرضا بالله رب في قضائه وقدره الردى بالله رب مشرعا حاكما يقول له الحكم والأمر قال الله جل في علاء أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاءها رضوان الله فما حق رعاتها إذن لابد أن نقول أن المبتدع لم يرتضي بالله ربه يعني لم يرتضي كمالا بالله ربه لأنه كفر إلا سكاد بيدع مكفرة كان يقول الله حل في كل شيء الرضا نعوذ بالله من القزلان فالرضا بالله رب له تكامل له أصل وله كمال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 حكما وتشريعا الرضا بالله دل في علا رازقا مقسما هذه الأرزاق لأن الله دل في علا هو الرب الذي يربي عباده من عائمه قال الله دل في علا وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها وقال الله دل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير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 خاصيه الرضا عن الله تتجلى في عدم التسخط على على اقدار الله جل في علا خاصيه الرضا عن الله جل في علا هو هو عدم التسخط على اقدار الله جل جل في علا لذلك قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه فعليه السخط وهنا انت ترى بان النبي صلى الله جمع بين الامرين بين الجميلتين بين بين الكلمتين جمع بين الرحمة وبين الرضا بمقادير الله عندما بكى على إبراهيم وبكى أيضا عبد زينب وعندما قيل له يا رسول الله أنت تبكي قال نعم إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء لكن ماذا قال قال قال, قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق يا إبراهيم المحزنون قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فهنا الرضا عن الله مكمنه وأسه وأساسه وركنه الركين هو الرضا وعدم التسخط على أقدار الله دل نفعله لكن بد أن يقال بذا اذا قلنا بأن الرضا عن الله دل نفعله هو عدم التسخط على أقدار الله لكن ليست كل أقدار الله التي يفعله لابد أن نقبلها فلابد أن نقول الرضا عن الله دل وعلا بأقداره حين, حين شرع حين شرع بالرضى وإلا فإن هناك أقدار قد شرع بدفعها ما شرع بقبولها فلذلك أقدار الله دل قسم القسمين أقدار تدفع وأقدار ت forefront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 ولا تقبل لكن نحن نقول الرضا عن لا يتجلى في عدم التسخط على اقدار الله في الأقدار التي شرع الله فيها القبول والرضا فما راضى في الله الرضا من سخط عليه فعليه السخط هذا المعنى بايجاز على قول الالاف علاء رضي الله عنهما رضوا ورضوا وهنا الرضا عن الله علاء يكون في الدنيا ويكون في الاخره اما الرضا عن الله في الدنيا هو الرضا بما الله جل في علاه وبقضاءات في علاه والرضا عن الله بتشريعات الله جل في علاه لانه حين يسجد حين تذلل حين تضرع حين تعبد الله جل في علاه واد هذا مكمن الرضا عن الله جل في, في تشريعه وحين يرضى بقدر الله في علاه وحين لا تسخط ويعلم يقينا بأن الله تعالى ما قدر عليه القدر الا له وله الحكم وله بعد ذلك ما له من الالطاف يخفي الاشياء فيه الداطئة الداطئة وأن الله تعالى يبين له فضل ما يريد او الحكمة مما قضى عليه هذا أيضا مكمن الرضا عن الله جل في علاه والإنسان لا يهتح قلبه ولا يطمئن إلا بعد الرضا عن الله جل في علاه ولا يستطيع أن يصل بالرضا عن الله إلا إذا قدم الرضا بالله لا يصل المرء في الرضا عن الله إلا, ب... ب... إلا بماقدم من الرضا بالله ديال في أعلى قد ارتضى بالله مشرعا ارتضى بالله حاكما ارتضى بالله ديال في أعلى مقدنا سبحانه وجل... جل في أعلى فمن رضي بالله عين في أعلى فقد رضي عن الله وسيلة الرضا عن الله هو الرضا بالله والرضا عن الله سمرتها أن يكون ذلك في الجنان أنه قد رضي عن الله جل فعله بما منحه الله من النعيم الأبدي السرمدي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا الأصل الأفضل المصبتة هو الأصل استجلاب رضوان الله جل فعله بفعل ما يحب الله وترك ما أبغضه الله جل فعله اثباته صفة الرضا لله ردا على أهل البدع والضلالة وجوب الأخذ بالأسباب بل اتصب الإنسان الله هذه الفائدة الثالثة ناقف عنده هذا وهو انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الغضب, على عن الغضب وأيضا الكلام على, على, على الكر وهذا يأتي ان شاء الله تفصيله في الدرس في الدرس القادم لو في أي أسئلة اتفضلوا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تقول السائله هل يجوز استخدام الطعام للبشره والشعر كاقنعه مثلا ثم تغسل يعني الطعام يعني هتحط خير بس هتحطه ليه وفي عصافير هتدخل تاكل وتقرفها دي ده كلام حقيقي انت خلاص بقيت صدرها لك عرفت نظره البشره كيف تاتي خلاص يعني انت يعني عملت بتاع خضار حقا هذا الكلام يا جوز ما فيها شيء طب انا اسقطت عز لكن يا جوز كان الوصفه هكذا يجوز وليس فيها ثم شيء والخضروات الموز بيتحط الجمال ده خلاص انا لا اقعدوا أخ... السؤال ياجوز يقول احسن الله اليكم قول صدق الله العظيم بعد الفاتحة او الصورة في الصلاة هل يعد كلام خارج الصلاة يجعلها تبطل ام يعد من الذكر الجائز فصدق الله العظيم دي بدعة من, من, من, من البدعة بعد كل القراءة يقول صدق الله العظيم دي بدعة من البدع لم ترد ولأن المسألة قال له إنه السلام قال له لما قال ابن مسعود اقرأ فلما قال قال قلت صدق الله العظيم قال له حسبك نعم فإذا قالها مرة مرتين ما في شيء لكن استدامع عليها هذه بدعة لكن لو قالها وهو في الصلاة فبعض العماء يرى أن هذا الكلام أجنبي لأنه ما ما ما ليس من الذكر بأن يقول صدق الله العظيم ليس من الذكر بأن يقول صدق الله العظيم وهذا أرجح وهذا أرجح تبطل به الصلاة نعم الا قالها على انها خبر ليس ختاما للصوره قال يسال فيها فيها طيب لا لا تكون في هذا الا اذا وصل الى قول دعى من اصدق من الله قيل من اصدق من الله حديثا فاذا قال بذلك يبقى يكون متاول ولا تم تصواته مع بذلك لا يصح له نافع بذلك قلت يجوز حتى لو تلقيه يجوز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 فضحك البخاري ابتسم البخاري ابتسم فخشي أن تكون هذه غيبة للشيخ خشي أن تكون هذه غيبة للشيخ وتوقير الشيخ يمنع ما كان هي قالت بدون شعور هو عماته عم نفسه وقال رفع من المات الخطأ ونسيانة وما استكريه عليه لكن انا أحز من هذا لأنه قد يقع, يقع في الغيبة للشيخ وأعظموا أعظموا أعظموا وأوقعوا الغيبة الغيبة لأهل العلم وأعظموا وأوقعوا أن تكون الغيبة لشيخ الذي تتعلمين منه لأن هذا مقابلة الإحسان بالإساءة وهذه فيها ما فيها من التنقيص لقدر من يتعلم فلا يجوز للإنسان أن يكون كذلك وأن, وأن يقع في مثل هذا فإنها ليست بالهيينة عند الله جل, جل في علا نعم إذا حدث مقروه لأولادنا وبيتنا نرجعها للذنوب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 يقول هل هناك فرق بين الصفات الفعلية والصفات الاختيارية صفات الفعلية صفات اختيارية صفات فعلية هي الصفات اختيارية يقول حضرتك ذكرت أن هناك اقدار تدفع والأقدار الأخرى ما هي أقدار تدفع وأقدار تقبل ولابد من السمع والطاعة لله جا فعلها بها هي اقدار لله جا فعلها الكون الله جا فعلها هذا بد من الرضى بها أما الأقدار التي تدفع هي الأقدار التي جاء الشرع بالأمر بدفعها